و أ م ي ن ه على وحيه أ ر س ل ه ربه رحمه للعالمين وحجه على العباد أ ج م ع ي ن فهدى الله تعالى به من الضلاله وبصر الله تعالى به من الجهاله وكثر به بعد ا ل ق ل ة و أ غ ن ى به بعد ا ل ع ي ل ة ولم به بعد الشتات و أ م ن به بعد الخوف فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آ ل ه الطيبين و أ ص ح ا ب ه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أ ذ ن بخبر وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المؤمنون إ ن مما أ و ج ب ه الله تعالى على أ ه ل العلم سواء كانوا مفتين في مساجد أ و كانوا خطباء على منابر أ و كانوا متحدثين للناس في وسائل ا ل إ ع ل ا م إ ن مما أ و ج ب الله تعالى عليهم أ ن يبينوا العلم للناس ولا يكتمونه و أ ن يتكلموا بما أ و ج ب الله تعالى عليهم من الحقائق سواء في أ ح و ا ل المسلمين ا ل ع ا م ة أ و في أ ح و ا ل المسلمين ا ل خ ا ص ة ومما قضى الله تعالى وقدره أ ي ض ا أ ن جعل الله تعالى الناس ينقسمون إ ل ى قسمين منهم وال ومنهم مولى عليه ومنهم قاض ومنهم مقضي عليه ومنهم حاكم ومنهم محكوم عليه ولقد بين النبي صلوات ربي وسلامه عليه عظم الاماره لمن تولاها وعظم المسؤوليه لمن كان حاكما على احد من الناس سواء حكم مسلمين او حكم كفارا فقال عليه الصلاه والسلام فيما رواه البخاري سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ثم بين اولهم فقال إ م ا م عادل وبين ّ النبي صلوات ربي وسلامه عليه عظم التبعه على من تولى شيئا من أ م و ر المسلمين ثم ظلمهم بشيء فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم من ولي من أ م ر أ م ت ي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به ومن ولي من أ م ر أ م ت ي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام والٍ والٍ الصلاة ما من ما عليه من من يوليه الله ر ع ي ة من المسلمين فيموت وهو غاش لهم يعني إ م ا أ ك ل حقوقهم واما احتجب دون حاجتهم و إ ن م ا دبر أ م و ر ا في ا ل د و ل ة لينتفع شخصيا د وقال ن أن ينظر إلى نفع الناس إلى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما من و ا ر ي ت ي و ل ي ه ا ل ل ه ر ع ي ة من المسلمين فيموت وهو يموت وهو غاش لرعيت ه وهو غاش ل ر ع ي ت ه إ ل ا حرم الله عليه ا ل ج ن ة وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما من أ م ي ر يلي أ م ر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح لهم يعني لا يجتهد في البحث عما ينفعهم وما, وما, وما, وما يداوي جرحاهم وما يغني فقيرهم وما يعلم, ما وما يعلم جاهلهم وما يطعم جائعهم لم يجهد لهم قال ثم لم يجهد لهم ولم ينصح لهم إ ل ا لم يدخل معهم إ ل ى ا ل ج ن ة رواه مسلم وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كفى بالمرء اثما أ ن يحبس عمن يملك قوته يعني أ ن يضيق عليهم في معاشهم أ و في أ م و ا ل ه م أ و أ ن ي أ خ ذ عليهم من الضرائب و ا ل أ م و ا ل ما يشق عليهم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كفى بالمرء إ ث م ا أ ن يحبس عمن يملك قوته رواه الامام إ م مسلم وحذر ل صلى الله عليه ل ن ب ي و س مسلم ن أن يجعل الحاكم بينه وبين ن يجعل الحاكم ل ا ا حواجبا تمنعهم من أن ي ص ح ا ا ج ت ه إليه وتمنعه هو من أ ن يتعرف إ ل ى فقرهم وخلتهم وحاجتهم فيجوع الجائع ويتيتم الصغير وتترمل ا ل م ر أ ة ويحتاج المحتاج وهو لا يدري عنهم بل يسكن قصرا أ و برجا ويركب س ي ا ر ة فارهه ويكون على حاله دون أ ن يلتفت إليهم حذر اليهم ن ب صلى ل ل ا عليه عليه وسلم من ذلك فقال عليه الصلاة ل ل و س من ا ا محذرا من ولاه الله عز وجل شيئا من أ م ر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم والخل هي ش د ة ا ل ح ا ج ة قال فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره يوم ا ل ق ي ا م ة أ ي ه ا المسلمون ولقد عانت بلاد ا ل إ س ل ا م خلال عشرات السنين الماضيات من حكام ظلمه ظ ل م ا ل ن ا س في أ م و ا ل ه م وفي حقوقهم وانتهكوا أ ع ر ا ض ه م وجلدوهم وسجنوهم ولم يحكموا بينهم بالعدل و إ ن مما نرى نحن في هذه ا ل أ ي ا م ما يقع على إ خ و ا ن ن ا في سوريا في درعا م م ا يقتلون هناك وممن يشردون ومن أ س ر وسجن ل أ ط ف ا ل صغار لا يملكون من أ م ر ه م شيئا تقطع الكهرباء والمياه ويضيق عليهم في عيشهم والنبي صلوات ربي وسلامه عليه قد حذر من أ ن يفعل المرء مثل ذلك كلا بل حذر مما هو أ ع ظ م من ذلك فلقد أ ج م ع أ ه ل العلم على أ ن ه لم ت أ ت لبلد من البلدان فضائل في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ولا في كتاب الله عز وجل فضائل أ ع ظ م مما ورد في الشام بعدما ورد في م ك ة و ا ل م د ي ن ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا رواه الترمذي وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا طوبى للشام يا طوبى للشام, يا طوبى للشام قيل لم ا يا رسول الله فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تلك م ل ا ئ ك ة الرحمن ب ا س ط ة أ ج ن ح ت ه ا على الشام لا يضرهم م ر خذلهم ولا م ر خالفهم حتى تقوم ا ل س ا ع ة قيل أ ي ن هم يا رسول الله فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هم في الشام هذه الفضائل ا ل ع ظ ي م ة والشام هي أ ر ض المنشر وهي أ ر ض المحشر يوم ا ل ق ي ا م ة ف إ ن النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إ ل ى محشرهم كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا تسوقهم إ ل ى أ ر ض الشام وهي ا ل أ ر ض ا ل م ب ا ر ك ة التي باركها الله تعالى في القران آ ن ك م قال عز حوله فجعلها الله تعالى مباركة, مباركه في دينها مباركه في صلاح اهلها مباركه في خيراتها ثم يتولى عليها من, من طواغيث عياذا بالله يذهبون هذه البركه بسوء تعاملهم مع اهلها حتى يجعل الله تعالى لهم من ذلك فرجا ومخرجا نعم أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ومهما طال الظلام عليهم ف إ ن النصر قادم إ ل ي ه م من لم يكن بالحادثات بصيرا فلسوف يلقى الويل والتتبيرا تتكلم ا ل أ ح د ا ث وهي ف ص ي ح ة وترى المكابر يخطئ التقدير ا نام عن جيش الحوادث ظالم كم عن يعفر تعفره جيش وجهه فأتى للظلم مهما طال مهما بها عاقبة ي غ د ونفهم جليل ل ل ي ا ا ظ م حقيرا الأحداث تونس إنها خلعت رئيسا ووزيرا ي مرت اسأل إنها جاثما تونس السنوات خلعت لم عن به كما مرت ب س ا ئ م ة تلوك شعيرا حتى إ ذ ا فات ا ل أ و ا ن و أ ق ب ل ت ريح الحوادث ج م ر ة وسعيرا فهم ا ل ح ك ا ي ة كلها لكنه فهم الغريق بموجها مغمورا واسأل م ي ل مصر ف إ ن ه ا صنعت لنا حدثا هناك مثيرا حفر المكابر حفره مشؤومه فرمته في أ ع م ا ق ه ا مطمورا وانظر إ ل ى الشعب الجريح مجاهدا في ليبيا يلقى البغاه صبورا و ت أ م ر الضبع الذي لم ينتبه إ ل ا على م أ س ا ت ه مبهورا متخفيا إ ل ا على شاشاته يهذي ويشتم ث ا ئ ه ا مذعورا بين تجريباً زنقته وزنقة جنده تجري دماء ا ل أ ب ر ي ا ء بحورا طوبى لمن ق ر أ الحوادث واعيا وجثا على باب ا ل إ ل ه ك ث ي ر ا هذه الشعوب التي يسر الله تعالى لها قيادات ص ا ل ح ة تذهب عنها هذا الظلم وتثور في وجه ظالميها ولقد أوجب يتناصروا توادهم وتراحمهم وتعاطفهم الواحد عضو الله تعالى على المؤمنين أن يتناصروا مثل المؤمنين في وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر تداعى أن اشتكى سائر والحمى منه إن في ان اشتكت سوريا تداعى لها سائر الجسد وان اشتكت مصر أ و ليبيا أ و تونس أ و غيرها تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى يحرصون على صلاحها وعلى رفع الظلم عن أ ه ل ه ا ما من مؤمن يخذل مؤمنا في موطن يجب فيه نصرته إ ل ا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته المسلم أ خ المسلم لا يخذله ولا يظلمه بحسب امرئ من الشر أ ن يحقر أ خ ا ه المسلم أ ي ه ا المسلمون إن الإسلام بلاد الشام هي حاضرة هي وقدرها الوحيد هي أ ن تحيا ب ا ل إ س ل ا م ولم نعلم خلال السنوات ا ل م ا ض ي ا ت نظاما عربيا أ ع ظ م إ ج ر ا م ا من النظام الذي حكم في سوريا ولم تجتمع بلايا في نظام سياسي كما اجتمعت فيه ولم يخل ا ل إ س ل ا م و ا ل ع ر و ب ة أ ح د كخيانته وها هي اليوم خيانات و أ ر ب ع ي ن س ن ة مضت يحكم في فيها الشام ذلك الطاغيه ة الطاغية مع الذي س ب ق وهو أبوه يحكمون شعباً أبيا شعبا بالحديد يحكمون النار بنظام الرعب وفي ظ ل المخابرات اليوم بل هذه الايام بمجزرة زواء على م ويختمونها بمجزرة ة زواء اخواننا هذه درعة أو في أو في دير الزر أو في غيرها من البلاد القامشري الزر غيرها قصة او او او وفي في في في ففي حلب من حماة ب كل ا ء وفي ك مكان تجد ا ر م ل ة ويتيما والسجون قد امتلت من اولئك من طغيان بشار وزمرته ا ل ف ج ر ة الذين معه ويزداد العجب إ ل ى الحد الذي يدع و الحليم حيرانا وهو يرى إ خ و ا ن ن ا في درعا وقد غلقت دونهم المساجد حتى اضطروا إ ل ى أ ن يفتحوا ك ن ي س ة يجعلوها مستشفى ل أ ج ل أ ن يعالج فيه الذين يصابون خلال هذه الاشتباكات ولقد تصل هذا الصباح وذكر وقبضوا تصل الصباح ذلك الطاغية قد أرسل جنده البارحة قد جنده عددٍ ببعضهم بأن على هذا من خطباء الجمع ثم أ و د ع و ه م في السجن ليبقى الناس إ م ا من غير ج م ع ة و إ م ا أ ن يصلوها ظهرا و إ م ا أ ن يبقوا بغير خطيب يدلهم على الخير والفلاح وقد ا م ت ل أ ت البنايات هناك ا م ت ل أ ت ب ق ن ا ص ة من طائفته جاءوه من بلد مجاور له يقنصون ا ل أ ط ف ا ل والنساء والرجال ولا يكاد أ ن يمر أ ح د إ ل ا أ ص ي ب بل وصل ا ل أ م ر بهم حتى من لم يرض ى أ ن يقتل من جنده من الجنود الذين معه من خاف الله وعظمه وابى أ ن يقتل الناس ا ل أ ب ر ي ا ء ف إ ن ه يقتل م ب ا ش ر ة حتى حدثني بعض أ ه ل درعا ب أ ن ه م ر أ و ا مئات الجنود قتلا في الطرقات قتلهم أ ص ح ا ب ه م و ز م ل ا ئ ه م والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما جمع الناس في ح ج ة الوداع وبين يديه مئات الناس بل عشرات ا ل آ ل ا ف ممن اجتمعوا من كل فج عميق و إ ذ ا به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصرخ خطيبا في هؤلاء جميعا مبلغا مبينا يقول لهم أ ل ا ان دماءكم و أ م و ا ل ك م و أ ع ر ا ض ك م حرام عليكم ك ح ر م ة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أ ل ا هل بلغت و ا قالوا بلى قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ترجعوا ب ع د كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما رواه أ ب و داود كل ذنب عسى الله أ ن يغفره إ ل ا من مات مشركا أ و مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ثم قال ومن قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لم يقبل الله منه صرفا ولا ع د ل ر ا ه أ ب و داود وعند ابن م ا ج ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لزوال الدنيا أ ه و ن عند الله تعالى من قتل مؤمن بغير حق وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما رواه الترمذي لو أ ن أ ه ل السماء و أ ه ل ا ل أ ر ض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم, لاكبهم الله تعالى في النار ولا تزال الجراح تثعب دما من ا ل م أ س ا ة التي قبل ثلاثين س ن ة فعلها حافظ ا ل أ س د لما دخل على الناس بقواته ب آ ل ا ف جنده في حماه وجعل يذبحهم ذبح ا ل ن ع ا ت ويقتلهم قتلا في الطرقات وفي البيوت وفي غيرها وإنك لتقرأ القصص التي يسردها بعض من نجا لما كانوا أ ط ف ا ل ا إ م ا ا خ ت ب أ و ا في المقابر أ و ا خ ت ب أ و ا في أ ق ب ي ة البيوت ولبثوا أ ي ا م ا فيها حتى كادوا ان يهلكوا لما تقرا اليوم قصصهم لا تستطيع والله ان تكمل ا ل ق ص ة بل تتذكر ما فعله التتار أ ي ا م هولاكو لما دخلوا واستباحوا بغداد حتى قتلوا الناس تقتيلا وبكى على ا ل إ س ل ا م أ ع د ا ه اليهود كذا المجوس وعابد الصلباني وجعلوا يقتلون الناس فيها قتلا حتى أ ر س ل شيخنا رحمه الله تعالى شيخ بن باس من عام اثنين وثمانين ميلادي أ ر س ل إ ل ى ذلك ا ل ط ا غ ي ة ب ن ص ي ح ة يقول لماذا تقتل المسلمين لماذا تفعل بهم مثل ذلك ويحذره وينذره من غضب الله تعالى وما يصيبه به و أ ذ ك ر أ ن ي قبل عشرين س ن ة سمعت شريطا للشيخ أ ح م د القطار رحمه الله تعالى مما وفقه الله تعالى وحفظه مما قال فيه أ ن ه خطب خ ط ب ة عن أ ح و ا ل سوريا أ ي ا م حافظ ا ل أ س د ثم قال في أ ث ن ا ئ ه ا أ ر س ل ت أ خ و ا ت ن ا المسلمات القابعات في سجون طاغوت الشام ر س ا ل ة هربت يقولن فيها يا إ خ و ا ن ن ا دمروا السجن علينا لقد حملنا من الجنود ونحن في ا ل أ ش ه ر ا ل أ خ ي ر ة ثم جعل الشيخ يبكي في خطبته و ك أ ن ي والله أ س م ع ه هذه ا ل ل ح ظ ة جعل يبكي ويقول أ ي سماء تظلنا و أ ي ثياب تلفنا و أ ي أ ر ض تقلنا و أ خ ت ن ا على مثل هذا الحال تغتصب في ذلك ا ل م و ض ع والمكان. هذا الكلام سمعته قبل عشرين س ن ة ولا يزال إ ل ى اليوم يقع ما يقع في تلك السجون وما ر أ ي ت أ ح د ا خرج من سجن سواء من مصر أ و من تونس أ و من سجون ليبيا أ و من سجون سوريا إ ل ا وجدت الذي وقع في سجون سوريا من التعذيب والتنكيل والاضطهاد والاستعباد و م ح ا و ل ة ا ل إ ه ا ن ة أ ع ظ م والله مما يفعله اولئك سواء في مصر أ و في غيرها حتى إ ن ك لتعجب مما يخترعون من أ س ا ل ي ب يعذبون بها الناس تعذيبا ولولا خشيتي على أ س م ا ع ك م وقلوبكم لذكرت لكم بعض ما بين يدي من أ ن و ا ع التعذيب الذي حدثني به إ خ و ة سجنوا في ذلك المكان بل أ ص ب ح من الطبيعي أ ن يغيب الرجل عن أ س ر ت ه عشرين س ن ة وثلاثين س ن ة و أ ر ب ع ي ن س ن ة ثم يبقى اهله لا يدرون أ ح ي هو أ و ميت وقد ر أ ي ت شخصا قبل يومين أ و ث ل ا ث ة في المطار أ خ من سوريا ويعمل في ا ل س ع و د ي ة ف س أ ل ت ه عن أ ح و ا ل ه وعن أ ب ي ه و أ م ه فقال يا شيخ أ م ا أ ب ي ف أ ن ا منذ ولدت لم أ ر ه منذ ثمان وثلاثين س ن ة وهو في السجن لا ندري هل هو حي أ و ميت أ ي طغيان هذا أ ي ظلم يفعله ذلك الظالم ذ ل ك ا ل ط ا غ ي ة وزمرته أ ي استعبار للعباد مما لم يفعله غيره أ ت ح د ى أ ن تجد في تلك السجون رجلا من اليهود قد عذبه أ و قد قبض عليه ممن يعبثون اليوم بالجولان التي سلمها لهم أ ب و ه ثم تنازله عنها قبل ا ح د عشره س ن ة مضت إ ذ ا ت أ م ل ت في حاله وجدت أ ن ه يظلم كل هذا الظلم ولا يكاد أ ن يصيب ظلمه إ ل ا إ خ و ا ن ن ا من العباد والصالحين طاغٍ تمرس في إ ه ا ن ة شعبه و أ ر ا د فيهم كل فعل منكر كم عالم أ ل ق ا ه في ز ن ز ا ن ة م ش ؤ و م ة كم عابد ومفكر ي ولكم أ ر ى قدماء قوم ما لهم ذنب سوى التقوى وحسن المخبر سنوات حكم عاشها متخوضا يبتاع في سوق الضلال ويشتري يا سوريا يا شعبها الحر الذي منذ انطلاق الظلم لم يتحرر يا سوريا يا س ا ح ة ا ل أ ح ر ا ر يا وطنا محا المستعمري يا أ ي ه ا الشعب المجاهد إ ن ن ا لنرى ملامح وجه نصر مسفر ي خذ من أ ح ب ت ك العزاء ف إ ن ه م حضروا وان أ ج س ا د ه م لم تحضر يا ي رب أ ن ق ذ سوريا من ظالم مازال يمشي م ش ي ة المتبختر ي وامن على المستضعفين ب س ا ع ة يلقون فيها النصر دون ت أ خ ر ي نعم إن فرعون على وجعل شيعاً في الأرض وجعل أهلها شيعا ي ص د ع ف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إ ن ه كان من المفسدين فرعون الظالم ا ل أ و ل لا يزال له إ ل ى اليوم أ ش ب ا ه ممن يقارنونه وينافسونه في ظلمه وفي استعباد الناس هذا الخبيث لا يزال يكذب على العرب ويتغنى ب ا ل ع ر و ب ة ونحن لم نسمع يوما طلقه أ ط ل ق ه ا على جيرانه من اليهود مهما فعلوا ب غ ز ة مهما انتهكوا مهما سلبوا مهما يتموا لم نسمع يوما ب ط ل ق ة أ ط ل ق ت من, من عنده على أ و ل ئ ك اليهود بل سلمهم ما سلمهم من أ ر ا ض ي المسلمين دون أ ن يلتفت إ ل ا إ ل ى مصلحته وجبنه وخيبته وحاول أ ن يجعل أ ه ل سوريا شيعا حاول أ ن يفرق الصف هناك فالكل هناك ثائر في سوريا سواء أ ه ل ا ل س ن ة أ و ا ل ش ي ع ة أ و النصارى أ و ا ل ن ص ي ر ي ة والعلويون أ و غيرهم الكل ثائر ضد هذا الظالم ا ل ط ا غ ي ة فيحاول الخبيث اليوم أ ن يزرع بينهم الفتن ل أ ج ل أ ن يشتغل بعضهم ببعض كما قال الله تعالى عن فرعون وجعل أ ه ل ه ا شيعا ي ص ت ع ف ط ا ئ ف ة منهم ي د ب ح ابناءهم و ي س ت ح ي نساءهم أ ي ه ا المسلمون إ ن أ ح و ا ل إ خ و ا ن ن ا هناك لتوجب علينا جميعا نصرتهم بقدر المستطاع توجب على حكام المسلمين الذين يتولون أ م و ر المسلمين في جميع البلدان والذين طالما اجتمعوا مع ذلك ا ل ط ا غ ي ة في مؤتمرات ومجالس توجب عليه مناصحته وبذل ا ل ن ص ي ح ة له وتحذيره مما يفعل ورفع ا ل أ م ر إ ل ى الجهات ا ل د و ل ي ة التي تحقن دماء إ خ و ا ن ن ا هناك توجب علينا نحن م ن ا ص ر ة إ خ و ا ن ن ا بالدعاء والوقوف معهم و ا ل م ش ا ر ك ة فيما نستطيع من وسائل ا ل إ ع ل ا م والخطب وغيرها لعل الله تعالى إ ذ ا لقيناه الا يرانا قد قصرنا في شيء من ن ص ر ة إ خ و ا ن ن ا أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن ينصر إ خ و ا ن ن ا في سوريا أ س أ ل الله تعالى أ ن يحقن دماءهم أ س أ ل الله أ ن يتقبل شهداءهم أ س أ ل الله أ ن يرينا في ا ل ط ا غ ي ة هناك عجائب قدرته و أ ن يرينا ذلك في زمرته الذين يتعاونون معه على الباطل قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجيل العظيم لي ولكم من كل ذنب ف ا س ت غ ف ر ه و ت و ب إ ل ي ه إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه و ش ك ر له على توفيقه وامتنانه واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله الداعي إ ل ى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه و إ خ و ا ن ه وخلانه ومن ص ا ر على نهجه واقتفى أ ث ر ه والسن بسنته إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا المسلمون لقد ذكر, أهل ذكر اكثر أ ه ل العلم في زماننا اليوم الكلام عن ن ص ر ة إ خ و ا ن ن ا في سوريا حتى قال شيخنا الشيخ صالح بن الحيدان وفقه الله تعالى وهو يؤيد إ خ و ا ن ن ا في سوريا على ما هم عليه من رفع الظلم والطغيان من ذلك المتحيز القدر وكان, وكان الشيخ وفقه الله يقول لهم في فتوى نشرت في ع د ة وسائل كان يؤيدهم على أ ن يواصلوا جهادهم ضد ظلمه ويقول حتى لو مات الثلث ل أ ج ل يبقى الثلثان على خير وصلاح وكذلك فعل اتحاد علماء المسلمين وعدد من المشايخ والعلماء أ ص د ر و ا في ذلك بيانات ف إ خ و ا ن ن ا هناك على حق و ن س أ ل الله تعالى أ ن يتقبل شهداءهم و أ ن يداوي جرحاهم و أ ن يجمع كلمتهم و أ ن يجعل ا ل ع ا ق ب ة لهم كما قال عز وجل ونريد أ ن نمن على الذين استضعفوا في ا ل أ ر ض ونجعلهم أ ئ م ة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في ا ل أ ر ض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ان تنصر إ خ و ا ن ن ا في الشام اللهم أ ن ز ل عليهم نصرك يا قوي يا عزيز اللهم أ ن ز ل على إ خ و ا ن ن ا نصرك و ت أ ي ي د ك اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي و يا قيوم اللهم اشف مرضاهم اللهم اطعم جوعاهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم رد كيد الباغين في نحورهم اللهم أ ر ن ا عجائب قدرتك في ط غ و ت الشام اللهم لا ترفع له ر ا ي ة اللهم اجعله لمن خلفه آ ي ة اللهم مزق ملكه وفرق ج م ع ة وشتت شمله اللهم واجعله عبره للمعتبرين و آ ي ه للمتبصرين يا قوي يا عزيز اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في كل مكان يا حي و يا قيوم اللهم اجمع كلمتهم في اليمن على الخير والهدى اللهم اجمع كلمتهم في اليمن على الخير والهدى اللهم ول عليهم خيارهم وابعد عنهم شرارهم يا حي و يا قيوم اللهم و ن س أ ل ك ل إ خ و ا ن ن ا في تونس وفي مصر وفي ليبيا أ ن تجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي و يا قيوم يا رب العالمين اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم تقبل شهداءهم وارفع قدرهم وطيب نزلهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م وبارك على محمد وعلى آ ل محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م